هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنا لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين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 ثَاتٍ وَعُيُونٍ وَزَرْعٌ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ وَنَعْمَتٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ كَذَالِكَ وَآرَثْنَاهَا قَوْمًا آخرين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 فإلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم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 فَصُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ ذُقَ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ إِنَّ هَذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ تمترون. إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون ميسوس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور نعين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 يضلع من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون